السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله يذنبه ومستعينه ومستطره نعود بالله من شروع نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مظل له ومن يظلر فلا هذه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأبدأوا نقطة تنظيميه او نقطه مراميه للتنظيميه هذه من الحلقه القادمه ان شاء الله يوم الاربعاء سيبدا الدرس على الساعه السادسه والربع سعدكم اذا ابتداء من الاربعاء القادم ان شاء الله تعالى الدرس يبدا ان شاء الله تعالى على الساعه السادسه والربع ويستغرق ساعه واحدة ونخفص عشر دقائق للأسئلة حتى ننضبط بالوصف ذكرنا في الحفقة أو في الدرس السابق أو تكلمنا عن باب إعادة في الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يغفر وغسله ثوبه أو وغسله إذا صلى ولم يغفر وغسله ثوبه وتكلمنا عن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وهو برواية عطاء ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن انكثوا فذهب ثم رجع وعلى جده أثرنا وتكلمنا عن فقه هذا الحديث وتكلمنا بأن الراجح في هذه الرواية أن التكبير ليحصل منه صلى الله عليه وسلم ووجهنا رواية الموضة لأن المقصود اللي كبر أراد أن يكبر فكما أن الفعل الماضي قد يذكر ويراد به الشروح في الفعل يعني إذا أراد أن يكبر والمسلم دائما في زيادة علم في القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله توجيها أعجبني جدا ورأيت أن أبثه بينكم قال ابن بكر ابن العربي يعني هذا إن بل على شيء ما يدل على أن أهل العلم يتفاوتون لهذا لا ينبغي أن يقال بالعلم يغتر بعلم مهما بلا بل عليه أن يأخذ كما قال الإمام مالك لا يكون المحدث محدثا حتى يأخذ عن هو دونه وعن من هو مثله وعن من هو فوقه قلت قرأت للقاضي ابن بكر ابن العربي رحمه الله توجيها لهذا الحديث قال رحمه الله قوله عطاء ابن يسار في هذا الحديث وفي رواية في أبي بكر الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر قال حسب الرواية في أن فيها تكبير النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها التصريح لتكبير الصحابة واضح أخوان حسب هذه الروايا ان فيها التصريح لان النaby صلى الله عليه وسلم كبر وليس في هذه الروايات ان الصحابة كبر فالذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي ثرح بانه كبر ولم يرد ان الصحابة كبر زال الاشكال في هذه الروايات كلها حملت على جاذة واحدة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر وحده ولم يكبر الصحابة ويزول الإشكال الذي طرحناه في سبق ما أدري يعني أرى أن نشوفكم شوية تفهمتوش أيها بالله واضحة خلاص لي يقرأ. الحمد لله فضعت مكتنم على ربط البداق وعلى آله وصحبه ومالك جدا من قال وَلَيْهْتَدَنْ عَنْ مَالِكِ مَعَدْ إِجْمَالِ الَّذِيْنَا بِالْحَكِيمِ عن ان سول يغنا الدنيا طال ان امرنا الشطاب بغديه ارضه بجف فقام في يوم الاحدام فقال لا بد لي من الهيام يمد البيت هنا فاستدل والله ما وقع في ثوبه من الهيام ثم ظل بعد ان طلعت الشمس وهذا الحديث كفادته في ان الامام اذا طلب الناس على حدث ولم يكن يعلم ذلك حتى انقضت الصلاه فإنما يلزمه أن يعيد هو صلاة الصلاة صلاه ولا يسن ذلك للمغمومين وهذه مساله لا خفاء فيها هذه مساله لا خفاء وقول عمر رضي الله عنه لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس قال اهل العلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى أمر الناس وطار أليفة انصرت عن النساء بكلية لأنه كان يطوق على المسلمين في الليل والنهاء وهذا بفرق خوفه من الله وأن مسؤولية الولاية مسؤولية عظيمة ليس التشريفا فإنما هو تكريف عظيم والواجب على كل من تصدى للولاية أن يخاطى الله تعالى في هذه الرعية وأن يجتهد في هذا لا نظير له لم يتبق له في حياته أن اجتهده وذلك لتحصيل المناطع الخاصة بهذه الرعية وضرع المفاتذ التي تلحقها والحرك على سؤون المسلمين والوقوف على فقرائهم وأراملهم وأيتامهم وأن لا يأخذ هذا الولي أو الوال أكوان أو هذا الذي ولي أمر المسلمين أي كان لا يأخذ هذه الليلة لنقش بطنه وإفقاط او احلال الامراض التي لا تكون الا باغنياء انا لا اتكلم عن استيادة انما اتكلم عن عمر عظيم لان المسحة الغربية واللوثة الغربية قد اصابت المسلمين حاما فطار روي بغاة في هذا الزمان يسعون جاهدين لتولي مماطب مهمة وهم لا يكبرون على هذه المماطب لأن فيها حقوقا متعلقة بالعباد فالنصيحة لكل مسلم أن ينأى عن تولية نفسه وأن ينأى عن الجري وراء هذه المناسب فإن نصب عنوة استعان بالله وبذل جهده في أن يصلح وأن يبرأ ما أفسده غيره وأن يظهر على ذلك وأن لا يجعل هذه الولاية حظا لنسل دون غيره من سائر الرعية سيأتينا الأثر الذي بعد هذا أن عمر رضي الله عنه كان يحجر لأجل ما أصابهم من الودك الودك هو السمن لأن عمر رضي الله عنه هذا الإمام العادل لما أصاب المسلمين مجاعة حلف أن لا يأكل ثمنا حتى تأكله وعيته وبغي على هذا حتى فتح الله عز وجل للمسلمين أبواب خيرات فلما فتح للمسلمين أبواب خيرات وكان قادرا هو على شراء مثل هذا السمن لما فتح للمسلمين أبواب خيرات أكل مثلما يأكل الناس فأطر ذلك فيه فصار يحترم أرضي الله تعالى عنه المقصود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 وكذا المدرد وكذا الشرقي وكذا رئيس البلدية وهكذا تفاعدا إلى أعلى قمة في سدة الحكم ينبغي على المسلمين الذين يتولون هذه المناطب أن يتقوا الله جل وعلا في المسلمين وأن لا يتخذوا هذه المناطب ذريعة لتحصيل المنافع الشخصية وعدم النظر أو الاتفاف إلى أحوال الضعفة والمساتين ومن به حاجة أسأل الله ذل وعلا أن يعين القائمين على شؤون المسلمين وأن يكفيهم شر نفوسهم وأن يرزقنا التقوى والصلح قال الامام أو قال عمر بن الخطاب وهو الإمام قال لقد ابتليت بالاحتلال منذ وليت أمر المسلمين قول ابن عبدالبر رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الجملة قال ابن عبدالبر وذلك لاشتغاله بأمر الرعية ليلا ونهار لأنه كان يقوف بالبيوت ويتحسس أحوال الناس قال الاشتغاله بأمر الرعية ليلاً ونهاراً عن النساء قال وهذا متعب للبدن ومعلوم أن تعب البدن سبب من أسباب الاشتناء وهذا واقع كما قال جمام بن عبد رحمه الله تعالى ثم اختتل عمر بن الخطاب وغسل ما را في ثوبه من الاحتلام لانه كان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل الثوب وكذا حدثت عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب أن ان يغسل ما اصابه من ماء بالماء هذا لا وان عندنا له معرفه الحق هل المميل نجس أم غير نجس والخلاف الكبير الذي في هذا فإننا نقول المحكم الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن عائشة كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان طريقا وكانت تفرقه أي تحقه إذا كان جادسا وكان الإمام مالك لا يرى فرك الثوب فرك الثوب من النميل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 قال وغسل ما رأى ثوبه من الاختلام ثم صلى بعد أن طلع في الشم هذا في على قضاء الصلاة إذا صلىها المسلم على غير وجهها الصحيح كأن يصليها قبل وقتها أو كان يصليها على حدث أو غير ذلك من الأسباب التي يقتكون الصلاة فيها باطلة قال وحدثني عن نادى القيام ان عمر بن خطاب قعد ثم ذهب الى مرض السوق <تصفيق> فوجد في ثوبه احلام فقال ان لما احطن الودكلامه الرؤى فكثرت مغضبه الاحلام في ثوبه وعدل وهذا كان سابق وفيه ان الاكل ايضا من اسباب الاحلام كثرة أكل الدسوم أو الدهون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 تقليل الأكل وإذا قلل المسلم الأكل فطرت شهوته وانقبضت شهوته هذا من دواعي يعني من دواعي درء ما يهيج النفس فقول عمر رضي الله عنه إنا لما أصدنا الودك يعني الودك هي كل الدهون أو الدسوم والمقصود منها الأكل الذي تشتهيه أنفسه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 لا لا يمكن لديك سؤال بعدين نشاء الله نستأجيره نعم صدق قالوا حزثا من عدمالي عن شأن تعورة عن النبي عن إيريزة عبدالرحمن المحاضر أنه اتمر من عمر من خطاط الوحيد فيه معمر من العظم عمر من خطاط عرف ببعض طريقي من بعض الهيات فاحتدث عمر وضع كاد أن تسبق فلم يجب قال فلقيت وجهها فجعل يقليم ما راه نعم. هذا الحديث فيه إشكال في إثناده لأنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاقب ويحيى بن عبد الرحمن بن حاقب ولد في خلافة عثمان ولا يمكنه أن يدرك عمر لأن مساق الإثناد ان يحيى ابن عبد الرحمن ابن حافظ انه اعتمر مع عمر بن الخطاب والواقع ان يحي هذا انما ولد في خلافه عثمان ومعنا انه ولد بعد وفاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذا كان هذا الاسناد خطا كان هذا الاسناد خطا والصواب عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حافظ عن ابيه انه اعتمر مع عمر بن الخطاب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 وهذا الحديث أو هذا فيه أن عمر بن الخطاب لما أطبح جنبا سعى إلى الماء الذي كان يبعد أو كان قريبا منه ولم يكن بعيدا حتى يلتفل ويرتل أثر الاحتلال وهو الماء الذي أقاب ثوبه وأبطع جدا حتى أثروا يعني حتى ضوء الحل فلما راى عمرو بن العاص هذا الفعل وهذا التاخر من عبد عمر بن الخطاب عرض عمرو بن العاص على عمر قال اصبحتاء ومعنا ثياب يعني لو القيت هذا الثوب يوثل واعطيناك ثيابا اخرى كان هذا فيه اشاره الى ان هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم كانوا يرون نجاسه النبي وهذا من أقوى ما يتمسك به من يرى وجوبة أو من يرى نجاسة المني كالإمام مارك وغيره وهذا في غاية القوة يا هذا في غاية القوة وعمر هو عمر في الشخص ومعرفة في الأحكام بل هو أعلم الصحابة رضي الله عنهم بعد أدبته من السديق وقول عمر بن العاص لعمر أطبحت ومعنا فيها فيه إشارة إلى أن عمر بن العاص كان يرى أن المني نجف وإلا لما عرض تغيير الفياد والأمر الثاني لو كان عمر لا يرى نجاسة المني لما أبطأ على المسلمين حتى جاد وقت الفجر يخرج لأنهم أكثروا بالصلاة جدا هذا فيه إشارة قلت أن عمر بن الخطاب وعمر العاب كانوا يرون النجاسة الملي قال أصبحت ومعنا فياب فدع ثوبك يغتل فقال عمر وعجبا لك يا من العاب لئن كنت أو لئن كنت تجد ثيابا أتطل الناس يجد ثيابا يعني لو فعل هذا عمر وخلع ثوبه وغير باتخذت سنة ولاعتقد بأن الثوب الذي أصابته نجافة لا تجوز به الصلاة حتى يغسل كله والواقع أن الواجب غسله إنما هو أفر أو إنما هو النجافة وليس كل الثوب لأن الناس ليس كلهم عندهم ثوبان وكثير من الناس لا يملك إلا ثوبا واحدا فلو غسلهم لبقي بلا سياس وهذا من التكريف بما لا يستطيع فكان عمر رضي الله عنه ملهما موفقا كعادته رضي الله عنه حيث قال لي عمر جلعاب كالمنكر عليه لان كنت تجد ثيابا يعني, يعني أخرى غير التي تلبسها أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل اغسلوا ما رأيت وأنضحوا ما لم أرى وهذا إمعانا في التنظيف و في الاستثهار كما قال اهل العلم ولا ينبغي ان يؤخذ من قول عمر وانضح ما لن ارى لا ينبغي ان يؤخذ منه يعني تتبع المشكوك فيه لا ينبغي ان يؤخذ من هذه العبارة تتبع المشكوك فيه لان المسلم اذا تتبع هذا المشكوك لانه اصابته نجازة فانه يبتلى بالوتوات والابتلاء بالوتوات من اعظم أو من اذبل الامراض التي تؤدي بصاحبها إلى الجنون عيابا باللحن بل على المسلم أن يغسل ما يقن نجاسته ولا ينتقل إلى غيره والله تعالى اعلم نعم قال مالكم قال مالكم هو أن إنسانا وجد في ثوبه أفراً أفر الماء هذا دليل على أنه قد احتلم لكنه لا يدري أل احتلم في نوم الظهيرة أم احتلم في نوم الليل أم احتلم في, الليل أم احتلم في النوم الذي سبق ذلك الليل يعني لليلتين أو ثلاثة ماذا يفعل لأنه لا يدري بك احتلم قال الإمام مالك ينبغي عليه أن يصلي ما صلاه بهذا الأخر بعد آخر نومه يعني شوف آخر نومه يعني آخر نومه نامها فإن بعدها صلوات يعيد تلك الصلوات ولا يعيده من يعني من ثلاثة أيام أو أربعة أيام يعني لو نام في ظهيرة اليوم مثلا وبعدها في العقر وجد أخرا ولم يكن تمعنا قبل ذلك في ثيابه يعني ما تمعنش في ثيابه ما نفتش فيها فاحتار هل هذا الاحتلام من نومة القيلولة أم أنه من نومة الليل قال الإمام ينبغي عليه أن يعيد ما صلى من نوم القيلولة لأنه آخر نومة حتى ولو ذن يلقل احتلامه المهم أنه رأى بلداً أو أرى أفر الاشتنان على ثوبه فالواجب عليه أن يرتفل كما قال المبيه صلى الله عليه وسلم غسل الماء لجدارة في منافق الزماء والرجل قال حزدني عن ناجد أنيب الشلاف عن حرقة الدين نبيل أن أهمة ليه قال ليون سب إلهي أبو عليه وسلم الفاركة ترى في المنائم الزماير الرجل فتغتتل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتتل فقالت لها عائشة افردك وان افردك وان ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتت يمين ومن اين يكون الشباب هذا حين وحين شروعي الإمام المالك رحمه الله تعالى في باب آخر وهو بصل المرأة إذا رأت المنان مثل ما يرى الرجل لأن بعض أهل العلم لا يرون أن المرأة تحترم وهكذا كانت تعتقد عائشة رضي الله عنها والعجب أن عائشة أم المؤمنين فقيها العالمة مصديقة رضي الله عنها اعترفت بعد أن عرفت حكم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما تألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة فرى ما يرى الرجل فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فلتغسل وهذا حكم المطلق وسيأتي بعده حكم مقيد وينبغي حمل المقيد على المطلق كما في مباحث أصول الشخص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 وهي كلمة تطلق ويراد بها الانتاع وقد ذكر ابو حيان لها اربعين لغة وبعض اهل الحلم ذكروا لها ثمان لغات او عشر لغات اف وافا وافا وافا وافا وافا وافا وافاوته وهي اوجه كثيرة جدا وهي سلمة تطلق ويراد بها الإنسان فقالت لها أم المؤمنين أفل لك وفي رواية مسلم فضحت النساء يا أم سلي فضحت النساء يا أم سلي ثم قالت أفل لك وهل ترى ذلك المرأة يعني كأنها أنفرت بأن تكون المرأة تحتل وذلك ربما لحجافة سنها أو لأن هذا كان قليلا جدا في النساء وهو كذلك أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفارقها ولذلك كان لا يحتيها ذلك وقيل إن إنكار من المؤمنين أن تكون المرأة ممن يحتلمون لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشاه هذا الاختلال لأنه من الشيطان قالوا وكذلك هذه من خصوصيات أم المؤمنين لكن الخصوصيات الإخواني تثبت بالدليل كل ما قيل أنه من خصوصيات آل محمد أو من خصوصيات أمهات المؤمنين أو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم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 الذي عنده أكثر من امرأة أن يأتي امرأة في نوبة أختها يعني لا يجوز له أن يأتي الزوجة الفلانية ولا تكون نوبتها وهذا معروف في فقه التعدي هذه الأشياء إذا قلنا أن هذا الأمر من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من إقامة الدليل لهذا لما قال أهل بعض أهل العلم إن, إن هذا من خصوصيات أمهات المؤمنين وجد عليهم أن يعطوا الدليل ولا دليل الحاصل أن إنكار عائشة لهذا الذي سألت عنه أم سليم إنكار في محزه لأن هذا الأمر كان قليلا جدا في النساء ولم يكن يحفر إلا للمرأة التي ربما يغيب عنها طويلا. فقال لا فقالت رضي الله عنها فقالت وهل ترى ذلك المرأة وقد اجاب ابو زرعة ابن الحافظ العراقي عن هذا الاشكال حيث قال رحمه الله تعالى لا يلزموا من ذكر حكم الشيء تحققوا وقوعه لا يلزموا من ذكر حكم الشيء تحققوا وقوعه وهذا الامر معروف في الفقه فإن الفقهاء ربما جاءوا بمسائل غير متفورة واقوم حكمها وهي غير متصوره وهذا كثير جدا في خاصه في ابواب الفرائض والمواريث فيهم يقولون مات رجل عن سبع جدات شكون اللي عنده سبع جدات يعني اللي عنده سبع جدات لازم تكون الجده السابعه تكون عندها واحد 500 سنه عنها. وهذا لازم نرجعوا لوقت جدنالون فهذه من المسائل التي يذكرها في لتسليل شحب الأذهان و لترويقها على معرفة الأحكام ولعل هذا من هذا الزاب فقالت رضي الله عنها أو فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تاربت يمينك ومعنى تاربت يمينك هذا ليس دعاء على عائش بل إنه دعاء لها رضي الله عنها والمعنى استغنت يعني استغنت يمينك عن غيرها من الناس وهذا دعاء بعائشة رضي الله عنها لا تميت وهمه بعضه أنه فقال لها تريدك يمينك ومن أين يكون الشبه وهذا في تليل على أن الشبه قد يكون من المرأة بل ثبت هذا صريحا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أو على سيكون الشبه لأعمامه وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل وعلى سيكون الشبه بأخواله فالحاصل أن هذا يقع في النساء فكل مرأة استيقظت من نومها فوجدت بللا. فإنها البغي عليها أن تغتسل وإن لم تذكر احتلال وإن لم تذكر احتلال نعم وهذا الحديث إخواني فيه ثوائب أولا أم سليل هذه التي دار الحديث عليها هي أم سليل بنت ملحان بن خالد الأنصارية وقد اختلف اسمها على أقوال منهم من قال إن اسمها سهلة أو رميثة وهي الرميطاء أو الغميطاء رضي الله عنها كان تحت مالك بن النضغ في الجاهلية فوردته له آنة ثم إنه مات ثم خطبها أبو طلحة واشفرت عليه إسلام وكان مشرفا فدخل, عليه فدخل الإسلام فتزوجته وكان مهرها الإسلام وهو من أغلاء المهور في تاريخ المسلمين توفيت رضي الله عنها في خلافة عثمان وكانت مرأة شجاعة مجاهدة قاتلت بالسيف في غضوة أحد رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهذا الحديث قد, رواه أو قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم وبوّب عليه باب الحياء في العلم وبكر تحته أثر مجاهد رحمه الله حيث قال لا يتعلم العلم مستحيل ومتكبر وهذا الاثناني أخوان لا يتعلم المستحي لا يتعلم لأن حياءه يلنعه من السؤال أو من المناقشة أو من إبداء رأيه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 فيمتنع عن السؤال فيحرم العلم ويبقى جالبا بهذه المسألة والواجب على المسلم أن لا يستحي في العلم وأن لا يتكبر لا يتكبر لا عن من فوقه ولا عن مثله ولا عن من دونه فلينبغي المسلم أن يأخذ العلم عن الجميع بل خذ العلم حتى من أهلك إن أدت لك حكما لا تعرفه أو, أو مسألة لا تعرفها وهذا لا فقد كان علماؤنا الأجلاء إذا ذكروا بسائدة في يقولون وقل ربي في لم أكن أعرف هذا إلا الآن والله لا يزيد العالم في هذا إلا رفعة فلا تظن أيها المثلث تطريحك بأنك لا تعلم هذه المسألة ينقف من قدرت لا أبدا بل إن هذا يُعلي من منزلتك ويوفعها عالية من فوائد هذا الحديث فيه إيجاب الغفل على النساء إذا احتلمنا ورأينا الماء فيه إيجاب الغفل على النساء إذا احتلمنا ورأينا الماء لأنهن في ذلك مثل الرجال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 والأتف الشديد ما شكنا هذا الزمان حاجة من ليست بهذه المعتادة نساء هذا الزمان للأتف الشديد لا يتأمن إلا على أمور الدنيا الشوعة واجدارك والمعن وهل المجرة وهذه واجدوات وفن عجلانية والمجلة العجلانية والاروثات وهكذا في القناة سيجي لي وغير على الأسوار في الوقت نفسه لا تعلم شيء عن دينها لا في مسائل القهارة ولا في مسائل الصلاة ولا في مسائل الحيظ والنفاث التي يجب وجوبا عيديا على كل مرأة أن تتعلم هذه الأحساس لا يجب لأي مرأة أن تجهل مسائل خاصة بها طاقوس فتيكه مسائل الحيض والنفاس فيه من النساء تترك الصلوات لمدة شهر شهرين خاصة النساء التي لا ينقطع عنهن الدم فتجدها لا تصلي لانها تعتقد بانها في حيض وهذا من الجهل الفاضل وان شاء الله تعالى عنقري فياتينا الكلام على الحيض والنفاس هو من اوعب واشكل واصعب مسائل الفقه الرياضية الدقيقة ثم الرياضية الدقيقة الرياضية الدقيقة مدنية على, دا... على النظارية تعرف النظارية تعرف كذا لكن هذه طعبة جدا لان فيها الكلام على الدماء الوان الدماء مدة خروج الدماء وهذا من اشكل المتائل ولهذا ثاب علماءنا الاجباء بهذه المكرمة حيث وصفوا بانهم علماء الحيث وليهم والله من استطاع أن يميز بين دم ودم هذا الدم يحل الصلاة أو تجوز معه الصلاة وهذا الدم لا تجوز معه الصلاة والله من أسهل الأمور عليها أن يتعلم هذه السياسة الزارغة التي تدور في وسائل الإعلام وإن شئتم اقرأوا في الجرائب لا تجدون فيها إلا, إلا, إلا الغب يقول لكم تعمى بالعبارة تعمى فيه غير جيح. والله هذه الجرائب الآن مكان الجريدة وهي تبحث يعني مشكلة جيت في جريدة كاسنهار مثلا مقال. يعني كيف تفضل الجريدة ما هي الوسائل الناجعة في القضاء على الجريدة جيت كاسنهار ما يعني يتناول مثألة الغلو في الدين من الناحية الشرعية وما هو الغلو الذي نوصف به جميعا ونحن براء من لا نجد إلا قتالا ومسائل الآن نستحي أن أذكرها رأي الآن معمر بالجرامي والحكايات تعنسى وتعرجال وتعكذا وتعكذا فالله مستعان لهذا أنا أقول أن على المسلم أن لا يتكتب في هذه الجرائز لأنه كيقرها مع الطباح صدروا له وثمه صدروا له الموات مع الصباح يديروا لك الناقض تهبط إلا كاش رطان فيه تطلع إلا كاش سكر يطلع ومبعدتوا لغير في الناقض تذبال يعني تقدر تخدم من مخك يحبث تقول يتخلص غير في هذا المشاكل اللي عم يصرر والي هذا لا يبغي إخواني أنك تستفتح يومك بالقناة الجزيرة هذه الفاجراء التي تنمم وتنصر الفساد ولهذه الجرائي مع أطبع مع أطبع قررت من القرآن وكفر من الذكر ترح تركيبا ترح كل خطان ما شعر تخدم وما تحدش ولا تنتفد إلى أي مشكل وما تجيش شبهة كرافق وهكذا يطمئن تطمئنه نفسك تدخل العشية تدخل نتملاح الأهلة غير تضحك لا تدخل زعتان أما إذا اشتغل الإنسان بمثل هذه الاخبار التي تكافرت وتناثرت وصار هي حديثنا اليوم حتى أنه لنا كنت لا جار في مناسبة سمحوا لي أني خرجت على موضوع الموضع أرى أن, هذه... أن هذا الكلام مهم جدا لأن المقصود هو معرفة الشخص بكله صرنا يا أخواني الأكف الشديد نجلس من في مناسبة لا أدري يعني تكون وليمة عادية ولا وليمة لا نتكلم إلا فلان جال وفلان جال يعني ما تتحدث عنه وثائر الإعلام وهذا غرض والواجه الانو لما نكون في مجلس نغتنم ذلك المجلس بطرح مسائل في الدين قالوا كيفاش الانسان يلحق بش يولي ولي من اولياء الله كيفاش يلحق الانسان بش يوفق وربي عز وجل يولي ما شاء السنة وش هو الطريق طريق السنة ما هو طريق السنة وراه الاعتقاد صحيح ما هي الاشياء التي تخرج من الاسلام هاو, هاو مسائل الانسان يطحح نخرج من المجلس في فائدة كذلك على النساء أن يفعلنا هذا أيضا لكن الأسف الشديد أحاديثنا كلها في قال فلان وقال عمان ما تتحدث به وسائل الإعلام حذو القذة بالقذة الواجب على المسلم أن يعتني بمثلي هذا الأمر من الفوائل فيه دليل على أن النساء ليس كلهن يحتلم بدليل إنكار عائشة رضي الله عنها ذلك على أم سليم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 وأن لا في الكلام وأن تطرح السؤال فما هو ولا تفهم من الكلام لأن بعض النسوة ربما سألت فأطمدت في الحديث حتى تصير كأنها هي المحاضرة وهذا من سوء الأدب فلعلى المرأة إذا أرادت أن تسأل فينبغي أن تتخير الجملة وتسأل مباخرة ولا حرج عليها في ذلك وفيه أيضا قالوا هذا الحديث دليل على ثبوت القيامه في دليل على ثبوت القيامه من اين اخذوا هذا ها من اين اخذوا لا آه من اين يكون الشبه في النبي صلى الله عليه وسلم ومن اين يكون الشبه وكلمه الشبه اذا تحت الشين ينبغي أن تفتح الباء واذا سكرت الشين ينبغي أن تسكن الباء فالطرح من وقال من اين يكون الشباء او من اين يكون الشبه هذا هو الصحيح في اللغة العربية نعم قال نزلتني عن مالي عن شائع من حوارك عن نبي عن زينة تنكي نبي سلمة عن أمي النبي صلى الله عليه وسلمة أننا قالت جاء إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله لا يستحكي من الحق هل أعد المرأة من غزل إذا في فقال نعم إذا رأت لما جاء الإمام مارس رحمه الله تعالى بهذا الحديث الطريق الثاني من طرق الحديث من رواية أم سلمة رضي الله عنها والحديث الأول نسيت فائدة إن بغينا بكورها الحديث الأول هو من رواية عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنه والصواب أن هذا الحديث من رواية عروة ابن الزبير عن عائشة أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت صغة الرواية بأن هناك فرق بين أن يقول الراوي أن فلانا قال وعن فلانا أنه قال حمل الإمام أحمد رحمه الله و تعالى ابن أبي شيبة لفظة عن على الاتفار وحملوا لفظة أن على الاتفار وهذا يعني ليس بصحيح وهذا ليس بصحيح وقد خالفهم جمهور والمحدثين في هذا الباب والصحيح أن أن وعن على حسب ما تقتضيه الرواية فقد تفيد الاتصال وقد تفيد الانتفاع لكن غالب الضم أن قول الضاوي أن كلام قال تدل على عدم شهوده الكسفة تدل على عدم شهوده الكسفة كما هو الحال في هذه الرواية ففيها عن عروة ابن الزبيل أن أم سليم مصفح عن عروة عن عائشة أن أم سليم وذكر الحديث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 ولما تثوج النبي صلى الله عليه وسلم بأمها وكانت ترضعها غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها زين لأن اسم ضرر فيه تذكية وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبه الاسم الذي فيه التذكية زين الدين و شمس الدين في قال على الإسلام ها والذي جاء نصر الدين هو من أعداء الدين ولهذا لا ينبغي المسلم أن يسمي أولاده باسم فيه تذكية فينبغي ينبغي أن يسميهم أتماء يعني ليس لا تتضمنوا تذكية الأتماء التي فيها تذكية مكروها قد يقول قائد هل أغيرها نقول إذا كنا في نسبك لي نغيره بالإسم ويبقى هكذا فقط مع ليس؟ لكن غفة كواف كين إدارة وكين محاكم فالمحاكم الآن تشكرت أن الإسم إذا أراد الإنسان أن يغيره لابد أن يكون يعني يتضمن أو أن الإسم هذا من أسماء الكفار أو فيه علة تقتضي تغييرها أما مثل هذه الأسماء فلا يغيرونها حتى أن بعضهم حدثني أنه ثم ابنه إسلام فلما راح للبلدية قالوا له اسميتوا قالوا لإسلام قالوا الرئيس على البلدية هذا الكاتب على البلدية قالوا لا احنا كفار فالمقصود يعني كين أتماء ينبغي على المسلم أن يتحاشاها حتى لا يقع في الحرج فقلت إنها النبي صلى الله عليه وسلم سماها فهي ربيبة سماها بعد أن كانت مهابرة سماها زينب و قد تفل النبي صلى الله عليه وعلى ومجى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها ماء لما مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها ماء بقي وجهها شابا حتى تبع ما تغير مار جوها لا ليري لا تحو تحو خدودها لا ولش قال كما رأى كأنها شابة صغيرة فبقيت شابة الوجه حتى كبرت رضي الله عنها أو رحمها الله أو رضي الله عنها عدوا توفي السنة 73 للهجرة وفي هذا الحديث أقولت ذكر الإمام مالح رحمه الله تعالى هذا الطريق ليبين بأن الرواية المطلقة الأولى وهي قوله نعم فمتغتسل مقيدة بهذه الرواية وهو أنها لا تغتسل إلا إذا رأت الماء نكتفي اليوم بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة نبدأ بالعادل هذا قالنا على شراكة مع رجلين في ورشة لصنع الأكيات التلاستيكية الآن علي, علي الجهد وهو عليه رأس المال فعملنا فترة من الزمان ثم غير هذا الشريك محل الورشة كان له أن يتعاوم مع أخي لكراء محل كبير ثم يأخذ كل واحد منهما نصيبه من المحل ويتم, ويتم الفصل بينهما بجدار وكان لأخي ورشة أيضا وأحيطك علما بأن شريكي قد أعطى حصته لكراء المحل من مال أقرضه من البنط فإني أشهد الله بأنني قدمت له النصيحة بأن لا يقحي من السوف مثل هذا القر فالسؤال هل يجوز لي أن أبقى على شراكتي مع هذا الشريك سؤال ثاني وهل يجوز لأخين يعمل أو يستغل نصيبه من المحل بالطريقة التي ذكرت لكم أنا أقول يا إخواني الربى الثلية به عامة الناس بل طاروا يستحلونه كما يستحلون المال الحلال واستعجل الناس أمر الدنيا وقول لو قاع حبوا يكونوا مرتين الأسف الشديد قاعدة يكون عندهم موزيناس ولا قاعدة يكون عندهم كوامل وقاعدة يكسبوا الأموال بسرعة لأن المال تترر أخواني في هذه الأيام بعض الناس أعطاه الله عز وجل من فضله وفقه في تجارته وبعضهم اتعجل وأراجى أن يكون مثل جاره أو مثل أخيه أو مثل صاحبه فأخذ يستقرض المال من البند حتى يحصل هذه الأموال ونقول إن أكل الربا من أكبر الكبار بل إنه من الموبقات السبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الموبقات السبع فذكر منها الشرك والربا بل إن الربا كما قال النبي صندرهم الربا يأخذه الرجل أشد عند الله من سس وثلاثين زنية. وأسوى يعني وأنكى في الوعيد للذين يأكلون الربا ويتعاطون الربا أن الله جل وعلا يعلن عليهم الحق ولا شك أن الذي يعلن الله عليه الحق لا شك أنه خاسر ولا يمكن أن يفرح أبدا يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع ممكن يكتب الأموال ما يظنون جدا ربما يحيدوا المال فقط ربما يجيدوا من الأموال لكن عنده جارتين ولو عنده سبعة ولا كان عنده مليارات ولا عنده 50 مليار لكن يبتديه الله عز وجل في دين وهذا اعظم نصيب هو يكون من المستثمرين فاضيين هذا ما نديكم صولاني جريجي تاع صاحب اقول يا اخواني انبغي على المسلم ان يبتعد وينقى بنفسه عن ربا وان يصدر وان يعمل بكذ يده ويسأل الله عز وجل من فضله واعلموا انكم لا تأخذون من هذه الدنيا الا ما كتب الله لكم وكل مسلم قد كتب الله عز وجل سمحوا على هذا ما هوش تمثيل لله تعالى يعني فقط طبيعة هذا كل مسلم قد كتب الله له رزقه, رزقه يجيك للنسك تعب سنة 1433 إذا كتب لك ربي رح تكتب مليار تكتبوه إذا استعجل ورح للحرام تبديه من حرام لكن إذا ما استعجلش تبديه بإذن الله تعالى من حلم ومع هذا أنه إذا كتب لك ربي عز وجل مبلغ من المال تحصله في هذا العام حتى ولو استقررت من أموال الربا وفتحت هذه الورشات ودرت الوزينات فإنك, فإنك لا تأخذ إلا ما كتب الله ركي فابتغوا الحلال من المال وإياكم والربا فإنه محبق للبركة بل ماحق للبركة ولا يبقى في المال بركة أبدا لا تجدون المرابين ابتلوا ببلاءات عظيمة لكن باب التوبة مفتوح ما رح نغلقه الله تعالى أبقى باب التوبة مفتوحا والمسلم الذي كان تعامل بمسر هذا يتوب إلى الله ومن تاب تاب الله عليه لكن عليه أن يقلع فوراً عن التعامل والمقصود أن بعض الناس ربما تعامل مع هذه الوكالة مونتاج باستعامل مع البنوط وكان لا يعرف أو استهوته نفسه ثم جاءته الذكرى فتذكر لا نقول له ربي عليه الصلاة لأنه بنكة تلك تلك إذا ابعت الشاحنة رح تخلص تغريبا فماذا نفعل نصحح العقد الثرارة ما معنى نصحح العقد الثرارة لأنه لو كان الحكم بالشريعة لأطلنا هذا العقد ننصد سلفت لك سبعين إذا ترسع لها سبعين إذا كان القاضي الشرائع لكن ما كانش قاضي الشرائع يحفظوا بالشرع ماذا نفعل نصححح العقد الثرارة لكن تصحيح العمد افتراراً يكون نصحوب بالتوبة يا اخوان اذا تاب الانسان العمد خلال تصحح افتراراً ويرزم هذا الانسان ان يدفع ما عليه من ذلك ولا حرج بعد ذلك على اي مسلم ان يتعامل معه او ان يشاركه في تجارته اما وانه قائم على الربا لم يتب فأقول لا ينبغي أن يشارك مثل هؤلاء لأن الله تعالى لا يبارك في مال فيه الربا والله تعالى أعلم هذا مش ناشعشهم فحجل في الساحة يقولون يحشبين روح يقولون يستح يا إخواني استقوا الله لا رهما يقولون لهم لا رهما يستح الله هذا أبو سلمان وسامة قال هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تدع الشمس وقد أدرك الصبح ليه هو من أدرك من العصر قبل أن تدع بالشمس وقد أدرك العصر هل خاص بهاتين الصلاتين أو هو عام؟ لا هو عام في الصلوات لكن بحكم أن هاتين الصلاتين لا تشتركوا معهما الصلاة الأخاء يعني العصر إذا الحد وقت، يعني إذا فات وقته بمعنى آخر لم, يت... لم يذكر الله عز وجل المغرب ولم يذكر الظهر لأن وقت الظهر متداخل مع العتم لأنه إذا انتهى الظهر بدأ العتم كذلك المغرب لم يذكره لأن المغرب وقته يتداخل مع العشاء إذا انتهى وقت المغرب دخل مباشرة وقت العشاء لأن النبي عليه السلام يقول وقت المغرب ما لم يغذر شفا وأما صلاة العشاء فيتنزل عليها هذا الحديث ولا أعلم كيف أوجه عدم ذكري صلاة العشاء المقصود أن صلاة الصبح لا صلاة تشترق معها في الوقت وكذلك صلاة العصر مع المغرب لا يشترك أنه في الوقت لهذا قطفة بذكر وقيل إن تقصيص صلاة الصبح مع صلاة العصر لمكانتهما عند الله جل وعلا. خاصة صلاة العصر فإنها الصلاة الوسطى وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من, من ترك العصر حبط عمله ليترك صلاة العصر عندهم عمله يحبط كله سواء يحبط كله أو عمل ذلك اليوم على خلاف بين أهل الذين الله أعلم هشام أبو أيوم أين هو هشام ابو ايوب تكفى على السريع اخواني هذا ابو عبد المعيد هذا وين معنا اين هو ابو عبد المعيد تكفى السؤال عطيه فهيد اين هو هل يجوز ذبح الشاتي يوم العيد باليد اليسرى إذا لم, ي... إذا لم يجد من يرباح له بليوم ما جاجره أن يرباح بالإخرى بشرف أن يسمي الله تعالى هذه أم إبراهيم ما حكم صدغ الشعر للمرأة يجوز للمرأة أن تطبغ شعرها بشرف أن لا تشابها الكافرة. يجوز للمرأة أن تطبغ شعرها لغير الثواب طبعا لغير الثواب بشرف أن لا تتشبه بكافرة ومن التشبه بالكافرات لهو السؤال الثاني حكم لماشي فلا يجوز هذا النوع من اكتباع لا يجوز لأن, لأن فيه عدم العدل بين الشعب ولأنه من التشبه بالكافرات رأسا الواجب على المرأة أن تتزين لزوجها بما يجوز وبما يحب أما أن تتبع الموضات فهذا ليس من شأن المسلمات قد فتحت لنا أم إبراهيم ابتزاه الله خيرا بابا مهم وهو أنني عليت أن بعض إخواننا ممن ابتلي بإطلاق بطره في المحرمات يطلب من أهله أن تلبس له ما تلبس هؤلاء النسوة الفاسقة التي يتبرجنا في الشارع بأنواع هائلة من التبرج بدءا من هذا اللباث الذي تحدثه النساء والبنات اللباث القاسية لجان هذه الأيام هذا الله النساء جميعا عليكم أن تنكروا هذا في أولادكم ومع أقاربكم وجيرانكم غيروا المنكر بالقول الحسن أي إن الناس إذا سكتوا عن المنكر استحل المنكر فلا ينبغي على مثل هذا الذي يحدث الآن الذي نبئته أن هذا من موضاق الأطراك كأن أسلال كان الأطراك والبنات رأيهم قاعد أكثروا بالأطراك نقول الأطراك يا إخواني فإنسانهم مسلمين في الجملة لكنهم سعدوا عن الدين بعدا عظيما جدا جدا فلا يلبغي تأثي بهم بل يلبغي تأثي بالمؤمنات الصالحة قلت إن بعض الرجال يطلب من أهله أن تلبس له ما تلبسوا هؤلاء النسوة في الحارج كي يجيب لهذه الوجين وكي يجيب لهذه الهباس القاسية وكل واحده شي يجيب فنقول لهؤلاء الرجال اتقوا الله في نسائكم والله مهما لبس في المرأة في البيت فلن تستطيع ان تلحق ركب العهر والفساد الذي في الشارع تلبس لها اليوم حاجة اغضر تشوف حاجة وضخها تجيبها لها انت ما تلحق ما تلحق تقعد غلثة تشريه هي تلبس ما تدلوا والو ما تأكلوا ما طيبو ما ترقلوا بلادي انت شوف تتبع شوف واش كاين روح يجري حوث عليها ورها تتبعها اختردام تجيبها لها اليوم وقعد ينبسيها وقعد تشوفها تقول كو لا لا هذا والله لا يجب في احوالي هذا من اللعب بمشاعر المرأة وعلى النساء ألا يجرينا وراء نزوا في أدواجهم نعم على المرأة أن تتضيّل في زوجين وأن لا يعني ما من اللعب أنه الراجل يدخل للبيت يلقى الدنيا جعل مثلا بعصبة الكوارف المرأة يشتهم عصبة يحدد فولا هذا لين بهم الرجل خرجت تباها لفتي في كونبا في مدلوذك اخذ ميش قلت بعد ذلك لما يجي حين رجوع زوجك لا بد ان يراه في منظره جيد ما نقول في هذا الموضات لا لانه تتبع هذه الموضات ما رحش تخلطي اتوان لانه قرام يختار في هذه الموضات شياطين والشياطين لا ينامون ولا يتاريحون نلحقوا احنا الشيطان الشيطان خدمته هاد الشيء لانه ما رح يتخل للجنة ولبنا ما عشيت كل الجنة اثأل رب يسؤال رب يعطاه قال له نخديد تغوي هؤلاء النات لا يوم الدين ورناشر أعوان تاعه الواجب على المسلم أن يغضى بطره وأن يحفظ بطره عن المخرمات وأن يغتنع بأهله وأن أنكم يا إخواني والله محظوظون نساؤكم شريفات عفيتات يغزمنا البيوت وعنكم درر في البيوت فلا تحقيرونا فلا يمبغي هذه النعم عليهم لأن الإنسان يحقر هذه النعم فلعل الله عز وجل أن يسلبه إياه سأل الله العافية أقول نكتفي بهذا القبر لأن الوقت لا همانة وإنحانك اللهم وبحمدك أصدق أن لا إله إلا, إلا, إلا أنك تصوره طويلة